book 2 24 24 24 skwocka al-mawa'id al-mawa'id zmeszka zmeskala si autobus هل قد فاتك الباص للتو؟ الحافلة؟ هل قد فاتك الباص؟ چاکال چاکالاسم ناتيبا لقد انتظرتك للتو نصف ساعه لقد انتظرتك نصف ساعه نيماش بري سيبيه موبيلني يوجد معك هاتف جوال لا يوجد معك هااتف الجال نبد بج دخفيلني دخيلنا كنت دقيقا في المرة القادمة كنت دقيقا في المرة القادمة نبد خ تكسيكم خذ سيارة أجرة في المرة القادمة خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. نابودوصه تسيزوبر داشنيك. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. زايترا مام فولنو. غدا عندي عطلة. غدا عندي عطله. ستريتني مسا هل سنلتقي غدا؟ هل سنلتقي غدا؟ يميلوتو زايترا نموجم. يؤسفني غدا لا يناسبني. يؤسفني غدا لا يناسبني. Máš už na tento víkend nejaké plány? Hel kadhatatali sej in fiatlatini hejati hevel uzboa? Hel kadhatatali sej fiatlatini hejati hevel uzboa? Alebo si už s niekým dohodnutý, dohodnutá? Ouch, kadzurt mutawajden? Ouch, kadzurt mutawajden? Navrhujem, aby sme sa stretli cez víkend. Aktarihu an naltaqi fi 'utlat nihayat al-usbū'. Aqtarihu an naltaqi fi 'utlat nihayat al-usbū'. Urobíme si piknik? Hal naqūmu bi-nuzha? Hal naqūmu هل نسافر إلى الشاطئ؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ هل نسافر إلى الجبال؟ هل نسافر إلى الجبال؟ Prídem من المكتب. سآخذك من المكتب. príjdem من المنزل. سآخذك من المنزل. príjdem pre teba من محطة الباصات الحافلات. سآخذك من محطة الباصات. Oh